فضيله الشيخ وفقكم الله امام مسجد اصيب بكسر في قدمه فوضع عليها الجبيره وبدا يصلي بجماعه مسجده قاعدا لمده شهر ف... قاعدا نعم. نعم لمده شهر فهل فعله مشروع نعم امام المسجد الراتب اذا اعتل احتاج الى القعود يقعد الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم الامام الراتب ا ل إ م ا م الراتب الذي يرجى زوال عذره صل ي قاعدا لكن إ ذ ا ب د أ ا ل ص ل ا ة بهم قائما ثم عرض له العذر و قعد هم يتمون قياما خ ل ف ه و إ ذ ا ب د أ بهم ا ل ص ل ا ة قاعدا يجب عليهم القعود قوله صلى الله عليه و سلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين نعم هذا في امام الراتب الذي يرجى زوال عذره أ م ا إ م ا م ما هو براتب لا أ ي صليبه موزع او امام راتب لكن مرضه مزمن لا يرجى زواله ه ذ ا لا يجوز أ ن ي أ م في ا ل ص ل ا ة